بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاد والقرآن بالذكر قاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق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 وعجبوا أن جاءهم منزهم منهم. وعجبوا أن جاءهم منزهم منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحون كذاب أجعل الآلهة إلى واحدة أجعل الآلهة إلى واحدة إن هذا لشيء نجاد هذا لشيء نجاد وَنَقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْ نُنْسُوا وَاصْبِرْ عَلَى آلِهَتِكُمْ وَنَقَلَقَنَّ لَهُمْ مِنْهُمْ أَلَمْ نُنْسُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأزل عليه الذكر من بيننا؟ بلهم في شك من ذكري في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب بل يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة رب ربك العزيز الوهاب. أَنَّذَمُ خَلَاقِ الرَّحْمَةِ رَبَّكَ العزيز الوهاب. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا.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 وأطحاب الأيكة أولئك الأحزاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قر ليوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قر ليوم الحساب على ما يقولون وذق العبد نادو دذ الأيد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 وَهَلُو لَا تَقْهَرُ وَهَلُو لَا تَقْهَرُ أَصْلَانِ بَغَادَ عَضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْقِقُ وَهَدِينَا إِلَى سَوَائِ الصِّراطِ أَصْلَانِ بَغَادَ عَلَى بَعْضٍ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 يسون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أسفلنيها وعذني في الخطار ولي نعجة واحدة فقال أسفلنيها وعذني في الخطار قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلق إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمروا. وقالاتي وقليل ما هم وإن كثير وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَتَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَخَضَعَ لَهُ وَأَنَابَ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ ما فَتَنَاهُ فَتَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَخَضَعَ لَهُ فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفا وحسن ما آب، وإن له عندنا لزلفا وحسن ما آب وإن له عندنا لزلفا وحسن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق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 إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماوات والأرض, والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفوا. ذلك ظن الذين كفوا. فويل للذين كفوا من النّاس فويل للذين كفوا من النّاس أَمْ نَجَعَرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نجعل الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ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 إتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أره الألفاب ووهرنا لداود سليمان نعم العبد ووهرنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب, إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني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 والشياطين كلذناء وغواص، والشياطين كلذناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا أعطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب؟ هذا أعطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب؟ وإن له عندنا لز وحسن مآب دنا للملء وحسن مدار وذكر عبدنا ايوب اذ ماذا ربه انني مسني الشيطان برصب وعذاب ارفع برليك وذكر عبدنا أيوب إذ نادى تغو و انما الذي يقي قام بربم ماذر هذا متسد بارد و هذا متسد وَاٰدْنٰى لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِّأُولِى الْاَلْبَابِ وَاٰدْنٰى لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً وقذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس وقذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجرناه صابرا نعم العبد إنا وجرناه صابرا إنه أواب إنه أواب والقرء بادنا بالراهيما وإسحاق ويعقوب أول الأيدي والأبواب والقرء بادنا أولي الأيدي والأنصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة وَإِنَّهُمْ مِّنْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَإِنَّهُمْ مِّنْ دُنَانَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْخُؤُ اسْمَعِ وَالْيَسَعُ وَذَلِكَ الْكِفْ وَالْخُؤُ وَالْيَسَعُ وكل من الأخيار, من الأخيار هذا, ذكر هذا ذكر، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنٌ مَا أَرْبَعُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنٌ مَا أَرْبَعُ جَنَّاتٍ عَلِيمُ فتحت لهم الأرواح جنات ير مفتحت لهم الأرواح متفين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متفين فيها يدعون فيها بفاكهة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 جهنم يصلونها فبأس النهار. جهنم يصلونها فبأس النهار. هذا فاليزوقه حميم وغساقه. هذا وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكله أزواج، هذا فوضوك تحم ماكم، هذا فوضوك تحم ماكم، لا مرحب بهم، لا مرحب إنهم صاروا النار إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمه لنا فبئس القرار أنتم قدمتمه لنا فرش القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذله عذابا ضعفا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 إنهم سخرياً أذى وساعنه الأرواح إن ذلك لحسن تخاصو أهل النار ذلك لحسن أهل النار قل إنما لا من إله إلا الله الواحد القفار ولا من إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قله ونرى عظيم. قله ونرى عظيم. ألتم عنهم أرغون؟ ما كان لي من علم بالملائكة يختصمون؟ ما كان لي من علم بالملائكة إن يوحى إلي إلا أنها أنا نذير مبين إن يوحى إلي إلا أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائك كفئ خالق بشر من طين قال ربك للملائكه اصنع في الارض خليفه من طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدا وَنَادَىٰ فِيهِ بِنُوحٍ تَفَاوَلَهُ سَالِفِي فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 أكبرت أم كنت من العابين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من صين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته قال فخرج منها فإنك رجيم. قال فخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنت إلى يوم الدين. وإن عليك لعنت. قال رب فأضلني إلى يوم يبعثون. قال رب فأضلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المورين. إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعروف. قال فبعزتك لا أؤيّنهم أجمعين. قال فبعزتك لا أؤيّنهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. ان ذاكنون المخلصين قال فالحق والحق أقول قوله الحق والحق اقول لام لنجنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين من من تبيأ منهم أجمعين؟ قل ما أسألكم عليه من أجير وما أنا من المتكلفين؟ قلنا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين؟ إنه وإلا ذكر للعالم، إنه وإلا ذكر للعالم، ولا تعلم أن نبأه بعد حين، ولا تعلم أن نبأه نبأه بعد حين